وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضْلًا خَطِرًا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا خَاصَمْنَاكَ بِالْحَقِّ وَبَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ بيننا بالحق ولا تشتق, ولا تشتق وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة وعلي نعجه واحده فقال افنيها وعذني في خطابه قال لقد ظن مك سؤالي نعجتك اني راجي وانك كثيرا من الخلقا ليلنا هم وظن داود ان ما فتنهم فاستغفر ربه وخن راكع واناب فغفر له ذلك وان لو ان يذنا رزقا وحسنا ماءب يا ذا فَأَنْتَ فِي الْأَرْضِ صَحْبٌ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ مَحْفُورٌ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَسْتَبِغِ الْهَوَى فَذَلِكَ عَوْدٌ سَبِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يَظْلِمُونَ عِبَادَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ